يقال فككت الشيء فانفك أي انفصل حتى تأتيهم البينة لفظه مستقبل ومعناه الماضي أي حتى أتتهم الحجة الواضحة يعني محمد صلى الله عليه وسلم أتاهم بالقرآن فبين لهم ضلالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى الإسلام والإيمان فهذه الآية في من آمن من الفريقين أخبر أنهم لم ينتهوا عن الكفر حتى أتاهم الرسول فدعاهم إلى الإيمان فآمنوا فأنقذهم الله من الجهل والضلاله، ثم فسر البينه فقال رسول من الله يتلو صحفا مطهرا. رسول من الله يتلو يقرأ صحفا كتابا يريد ما يتضمنه الصحف من المكتوب فيها وهو القرآن لأنه كان يتلو عن ظهر قلبه لا عن كتاب قوله مطهرا من الباطل والكذب والزور فيها كتب قيمة فيها أي في الصحف كتب يعني الآيات والأحكام المكتوبة فيها قيمة عادلة مستقيمة غير ذات عوج ثم ذكر من لم يؤمن من أهل الكتاب فقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب في أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما جاءتهم البينة أي البيان في كتبهم أنه نبي مرسل قال المفسرون لم يزل أهل الكتاب مجتمعين في تصديق محمد صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله فلما بعث تفرقوا في أمره واختلفوا فآمن به بعضهم وكفر آخرون ثم ذكر ما امروا به في كتبهم فقال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه وما امروا يعني هؤلاء الكفار الا ليعبدوا الله يعني الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين قال ابن عباس ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بإخلاص العبادة لله موحدين حنفاء مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام ويقيم الصلاة المكتوبة في أوقاتها ويؤت الزكاة عند محلها وذلك الذي أمروا به دين القيمة أي الملة والشريعة المستقيمة وقيل القيمة هي الكتب التي جرى ذكرها أي وذلك دين الكتب القيمة فيما تدعو إليه وتأمر به ثم ذكر مال الفريقين فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه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 ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه, ربه وتناهى عن المعاصي وقيل الرضا ينقسم الى قسمين رضا به ورضا عنه فالرضا به ربا ومدبرا والرضا عنه فيما يقضي ويقدر